أَلَيْسَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَآيَتُهُ وَكَانَ رَحِيمًا غَفُورًا أَنزِلَ عَلَيْنَا مَاءً إِذَا تكُ للَنا عيدَ لِأَولنَا وَآ خِرنَا وَآيَةً مِنْ كَوزُقُن وَررزُقُناَا وَأَن تَخَيير الرازِقِي